يرون منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب اجعل الالهه الهه واحدا ان هذا لا شيء عجاب وان طلق الملاء منهم انمشوا واصبروا على الهتكم ان هذا ان هذا لشيء يراد اَسَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرٍ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرٍ بَل لَّمَّا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 كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ أَحْزَابٌ إِن كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ اقْتِصَامُ وَمَا يَنظُرُ هَؤُلاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَرَاَقَ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْنًا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ يَصْبِرُ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ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 اِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَوْا بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ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 طالنا قد ظلمك بسوء لنعجتك الى نعج و انك كثيرا من الخلطاء يبغى بعضهم ليبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقلل ما هم وَظََّ دَودُ أن مَا فَتَّهُ فَْتَغْفَرَ رَب فَتَغْفَرَ رَبهُ, ربه وَخَّراكِعَوأَناب فَغَفرَرنَا لَ ذلكِك وَإَِّ لَ عِن دَناَا لَزُلفَ وَحُسْنمَ آاب. يا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى, ولا تتبع الهوى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ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 فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ وَلَقَدْ فَتَنَ النَّاسُ نَيْمَانًا وَأَلْقَيْنَا عَلَى كَرْسِيهِ جَسَدًا ثم أناب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 والالشَّطينَ كُ بََّ إِ وَغَوواص وَآخرَرينَ مُقنين في الأصفد هذا عَطونَ فَمْنُ أَْ أَمْمسك بغَيْر حِساب وَإَِّ لَ عِدَنا لَزُفَ وَحُْنَ مَ وَقَالَ رَبُّكَ ائْتِ هَٰرُونَ بِأَخِيكَ فَقُدِّرَا فِي السَّمَاءِ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ ۖ كَانَ عَهِدًا ۖ فَلَمَّا جَاءَ الْبَيِّنَاتُ زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالًا وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرًا رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرًا لِّأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضَرْبًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِّعْمَ الْعَبْدُ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 ناتعن مفتحت لهم الابواب متكئين فيها متكئين فيها يدعون فيها بثمار كثيره وشراب وان عندهم قصرات الطرف اترا هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ إِنَّ هَذَا لَرَزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّف And this is what you are وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق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 نَعُدُّهُمْ كُلَّنَا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ اتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْزَغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصٌّ أَهْلِ النَّارِ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 وَإِنَّ عَلَْكَلَعْنَتِ إ يَوْومِد الددينين قَالَ رَبِّ فَأَظِدْن إ يَوْمِ يُ بَعثُون قَالَ فَإِنكَ مِنَ الْمُن غَرين إِلَ يَوْمِ وَقَتِمَعلُوم قَالَ فَعِزَّتِكَ للَ أُغوهُم